Book two Doi Ithnân al, al Bunicul al -jad. al -jid. Bunica al -jadda. الجدة يل شي يا هو وهي هو وهي تاطل الأب الأب ماما الأم الأم يل شي يا هو وهي هو وهي فيل الابن الابن فيكا الابنة الابنه يل شي يا هو وهي هو وهي فراتله الاخ الأخ، الصورة، الأخد، الأخت، يل شي يا، هو وهي، هو وهي،, وهي أونكيل، العم أو الخال، العم أو الخال، ما تشع. العمة أو الخالة. العمة أو الخالة. يل شي يا. هو وهي. هو وهي. نحن عائلة. نحن عائلة. فاميليا العائلة ليست صغيرة العائلة ليست صغيرة famiglia este numeroasă العائلة كبيرة العائلة كبيرة